إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ دَعَتْ بِإِذْنِهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ إليه مرجعكم جميعا وعد الله حق انه يبدا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين امنوا ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط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 111. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون 112. أولئك بِمَا النار بما كانوا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 117. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين 118. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون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 ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كَذَلِكَ نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون.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 فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ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 وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لِئَنَّا جِئْتَنَا مِنْ هذه مِنَ الشَّاكِرِينَ فَإِمَّا الْجَاهِمَ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثمَُّ إلين مَْرجعُكُمْ فَلُ نَبّئُكُ بِمَاكُْ تُم تََّلُون إَِّ ماَا مَثَلُ الحَيةِ الدُّنْيكَمَا إِ إن أَزَلناهُ مِنَ السَّم فَخْتَ لَطَبِه لَاتُ الْ الأرْرضِ مَِّ يَأكُلَّا سُوالأََّام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 112. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 113. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة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 117. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما 118. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم 126. وما نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون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 مَ يغْزُقُكُم مَِ السَّم وَالْأَرضِ أَم مَ يَمِْلكُ السَّم وَأَذ صَض أَمََّمِلكُ السَّمع وَْأَذصَارَ وَمَي يُخررجُ الحَيَ منِن المَيتِ وَيُخْرِرجُ المَيتَ مِنَ الحَي وَمَدَبِّر الأأَم فَسَ يَقولونَ اللهَّ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 119. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريءون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون 110. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم 126. ولو كانوا لا يعقلون 127. ومنهم من ينظر إليك 128. أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون 129. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس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 111. فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون 112. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 113. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله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 وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ قُلْ إِوَ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أنْتَ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا نَدَامَتَهُمْ لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابَ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 مِثْ قَالِدَ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خوف عليهم.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 124. ثم لا يكن أمركم عليكم ثُمَّ ثم قضوا إلي ولا تنظرون 125. فَمَا توليتم مِنْ سألتكم من أجر 126. إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين 127. فكذبوه فنجيناه مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِقَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُ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 119. وقال كرعون أتوني بكل ساحر عليم 110. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما 126. لو قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يسلح عمل المفسدين 127. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فَمَا آمَنَ لِمُوسَى اِلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ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 وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأً صِدْقًا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَنِ اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ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 117. قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين 118. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس